وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكافور مبين أم استخذ من ما يخلق بنات وأصقق بالبنين وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّ أُفِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيُوْمُ بِئْنٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا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 أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجرنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مفتدون